استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زميلك السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا أهلا بك كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله إلى اللقاء في أمان الله